111. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 112. ألا هو العزيز الغفار 113. خلقكم من نفس واحدة 114. ثم جعل منها زوجها 115. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج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 117. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار 118. من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 غير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 115. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 117. قل الله أعبد مخلصا له ديني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 أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لأول الألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ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 وَمَن يُبْلِهِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 119. ورحب الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون 110. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء تشاكسون 112. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 125. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصبون فمن أظلم منه 117. من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 118. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 119. لهم ما يشاءون عند ربهم 124. ذلك جزاء المحسنين 125. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا 126. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 127. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضْمِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِلَّتِ قَابٍ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَ اللَّهُ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 114. أعبد أيها الجاهلون 115. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك 116. لئن أشركت ليحبطن عملك 117. ولتكونن من الخاسرين 118. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره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 126. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 127. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 117. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين